الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال أبو نعيم الأصلهاني عليه رحمة الله في كتاب الحبية حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن مسلم حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مبارك أبو حماد قال سمعت سفيان الثوري يقول لعلي بن الحسن السريمي إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك فإنما يفسد عليك قلبك مجالسة أهل الدنيا وأهل الحرص وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله وإياك وما يفسد عليك دينك فإنما يفسد عليك دينك مجالسة ذوي الالسن المكسرين للكلام وإياك وما يفسد عليك معيشتك فانما يفسد عليك معيشتك اهل الحرص واهل الشهوات اياك ومجالسه اهل الجفاء ولا تصحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي ولا تصاحب الفاجر ولا تجالسه ولا تجالس من يجالسه ولا تاكله ولا تاكل من يؤاكله ولا تحب من يحبه ولا تفشي اليه سرك ولا تبسم في وجهه ولا توسع له في مجلسك فان فعلت شيئا من ذلك فقد قطعت عرى الاسلام واياك وابواب السلطان وأبواب من يأتي أبوابهم وأبواب من يهوى هواهم فإن فتنتهم مثل فتنة الدجال فإن جاءك منهم أحد فانظر إليه بوجه مكفهر ولا تبالي منهم شيئا فيرون أنهم على الحق فتكون من اعوانهم فإنهم لا يخالطون أحدا إلا دنسه وكن مثل الاترجه طيبه الريح طيبه الطعم لا تنازع اهل الدنيا في دنياهم تكن محببا الى الناس واياك والمعصيه فتستحق سخط الله وعلم انه لم يكن احد اكرم على الله من ادم عليه السلام جبل الله تربته بيده ونفخ فيه من روحه وأكرمه بسجود ملائكته وأسكنه جنته فأخرجه منها بذنب واحد وعلم يا أخي أن الله تعالى لا يدخل أحدا الجنة بالمعاصي وأن داود عليه السلام خليفة الله في الأرض نزل ما نزل به بخطيئة واحدة ولو أنا عملنا مثلها لقلنا ليست بخطيئة فاتق الله يا أخي واجتنب المعاصي وأهلها فإن أهل المعاصي استوجبوا من الله النقمه، وكن مبذولا بمالك ونفسك لإخوانك ولا تغشهم في السرور والعلانيه وابغض الجهال ومجالستهم والفجار وصحبتهم فانه لا ينجو من جاورهم الا من عصم الله واذا كنت مع الناس فعليك بكثره الإبتساب التبسم والبشاشه واذا خلوت بنفسك فعليك بكثرة البكاء والهم والحزن فقد بلغنا والله أعلم أن أكثر ما يجد المؤمن يوم القيامة في كتابه من الحسنات الهم والحزن, والحزن واياك وخشوع النفاق وأن تظهر على وجهك خشوعا ليس في قلبك